هل انتهت المهمة؟ سار جيش الإسلام ثم توقف للاستراحة. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة نافلة. مسح أصحابه المنطقة. فرأوا عبدا لبني الحجاج من قريش. فعادوا به وهم يسألونه أين أبو سفيان فيجيب والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني دعوني أخبركم فإذا تركوه كرر إجابته فلما أتم صلى الله عليه وسلم صلاته لام أصحابه وقال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان تبخرت القافلة وحل جيش الطواغيت مكانها فتكدر بعض الصحابة خاصة بعد أن طاردوا رجلين هرب أحدهما وقبضوا على الآخر فإذا هو عبد للطاغوت عقبة ابن أبي معيط الذي وضع السلا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وحاول خنقه عند الكعبة سأله صلى الله عليه وسلم عن عددهم فقال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم حاول صلى الله عليه وسلم جاهدا أن يخبره فأبى فسأله عن الإبل سؤالا ذكيا كم ينحرون من الجزور فقال عشرا كل يوم فقال صلى الله عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمئة هنا كره بعض الصحابة مواجهة ألف رجل يأكلون اللحم والخبز ومعهم من الإبل ما يحملهم ويطعمهم حتى عودتهم إلى مكة مقارنة بجيش أحرقت تمر أجوافهم وأدمت الصخور أرجلهم لم تكن سنته صلى الله عليه وسلم لانفراد بالرأي وفرضه على شعبه دون مشورتهم وذلك في الأحوال التي لم ينزل فيها وحي كهذا الحال لذا قام في واد يقال له ذفران فاستشارهم حول التصدي لهذا الجيش فقام أبو بكر فقال وأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض إلى حيث أمرك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغماد وهي بالحبشة لجالدنا معك نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ثم تكلم أسد الأوس سعد بن معاذ فقال كلاما يحبره الوفاء والعزم والتضحية كان صلى الله عليه وسلم ينصت لأصحابه، فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم قد أشرق فرحا وسرورا برجال صدقوا ما عاهد الله عليه. وَإِذَا بِالْوَحْيِ يَنْزِلُ يُبَشِّرُهُم بِأَحَدِ نَصْرَيْنَ